Z'n reis d'om z' meesortel het aferusier Ja greeg en ek nie la la mal mal la varisi Salistam smi za shtili teferusi Ana daf rig nikina la mal la varisi Demet gud gud mur turki wi nafturdusi Una nej bib ta fuhta si My family. We are all the police. I want to be red drop. Yes, I want to win اشكل على ما قديتي ويت لحرزيه اول في, في عمر استوفيت لي من تزيين هدي الحج الحسيني قزوت لك نزيين يكثروني قال رئيس قلموهم تزيين اللي قلت الزيت من قوتك ساول لازيه. أجل أنت خبي ميران السيسي فوزي الصغيس طبصمي زخت اللي تفارسي أمداه يغلقي الألمان ولا بارسي أحا تولى ميلوتي كسات العزيزي أحا النوم زتاكولي سوى ادلاحك لحيا فرزيزيح اما كيس حضر ندرته من طول الوزيح لغوات كتاب ونستو في تابر غزيح وليلي قلت جده من كسيرك زنزيح اولاك تغيراني شباعك وكركزيح